هل ترون الشمس؟ كانت الشمس تصب لهيبها على مكة في وقت تختفي فيه الأقدام عن الطرقات وقت للظل والماء البارد لكن أبا طالب فوجأ بعشرات الأقدام تخط أتربة الطريق نحو بيته تطرق بابه في وقت ليس وقت زيارة رحب بهم فدخلوا وملأوا مجلسه والعرق يلمع في جباههم أدرك أن وراء هذا التوقيت شيئا غير عادي فسألهم مستغربا زيارتهم فقالوا إن ابن أخيك هذا؟ قد آذانا فينا دينا ومسجدنا فانههوا عنا كان أبو طالب حكيما يدرك أن محمدا لن يرفض له طلبا من أمور الدنيا لكن هؤلاء السطحيين يطلبون شيئا ليس في يده ولا حتى في يد محمد صلى الله عليه وسلم لذا لم يعدهم بشيء أرادهم أن ينصتوا إلى محمد نفسه حتى يدركوا أي شخص يتحدثون عنه وأي أمر هو ماض فيه التفت أبو طالب إلى ابنه الأكبر عقيل وقال يا عقيل انطلق فأتني بمحمد يقول عقيل فانطلقت إليه فاستخرجته من خيس بيت صغير امتثل صلى الله عليه وسلم احتراما لنداء عمه رغم السموم والرمضاء كان صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة يتتبع الظل قرب الجدران والعرق يتصبب منه حتى وصل ولما وقف بين يدي عمه حدق به الجميع وهم يتمنون أن يسيل دمه بدلاً من عراقه أما عمه فخاطبه بلطف يستثير فيه شيئاً من المداهنة والتنازل في عقيدته فقال إن بني عمك قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهى عن أذاهم عندها أراد صلى الله عليه وسلم أن يحسم أمر العقيدة معهم فحلق ببصره إلى السماء وقال أترون هذه الشمس ترك الوثنيون التحديق به صلى الله عليه وسلم ورموا بأبصارهم نحو الشمس ينتظرون شيئا مخيفا وقالوا وهم في حالة استغراب نعم فقال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة تلفت بعضهم إلى بعض من شدة الغيوة وأدرك أبو طالب أي عزم حديدي يملأ ابن أخيه المضطهد فقال والله ما كذبن ابن أخي فارجعوا انقشع الركام عن مجلسه وعادت قريش أكثر تصميما على البطش بدعوته فاجتمعت وما أكثر ما تجتمع فكان قرارها استئناف التنكيل بالمؤمنين حتى لو كانوا بقوة عمر بن الخطاب بل ذهبت مجموعة كبيرة منهم بسيوفهم نحو بيت ابن الخطاب يريدون رأسه طوقوا بيته ورصدوا نوافذه وأبوابه وسمع عمر أصواتهم فاستعد للحاق بسمية وياسر أما طفله عبد الله، فكان حالة ذهول، يركض خائفا، يصعد الدرج نحو سطح المنزل، ولما استقرت به أقدامه الصغيرة تلفت، فإذا به يرى الموت والسيوف تطوق بيتهم،